book 2 10 10 вчера dnes zajtra včera أمس اليوم غدا أمس اليوم غدا вчера byla sobota امس كان السبت امس كان السبت فجرا سون بول كنت في السينما امس كنت في السينما فيلم بول كان الفيلم مشوقا كان الفيلم مشوقا يا اليوم هو الاحد اليوم هو الاحد دنيس ني براتسويم لا اعمل اليوم انا لا اعمل زوستانييم في البيت سابقى في البيت Zajtra je poniedelok. غدا الاثنين. غدا الاثنين. Zajtra zasa سأعود للعمل مجددا. غدا سأعود للعمل مجددا. Dnes pracujem w kancelarii. أشتغل في المكتب. أشتغل في المكتب. кто это؟ من هذا؟ من هذا؟ تو ي بيتر. هذا بيتر. هذا بيتر. بيتر يي بيتر طالب. بيتر طالب. кто это؟ من هذه؟ من هذه؟ مارتا. هذه مارتا. هذه مارتا. مارتا هي سكرتاركا. مارتا, مارتا سكرتيرا. مارتا سكرتيرا. بيتر و سو برياتليا. و مارتا اصدقاء بيتر و مارتا بيتر ي مارتين بيتر صديق مارتا بيتر صديق مارتا مارتا ي петрова приятелка مارتا بيتر مارتا صديقه بيتر